بآياتنا باياتنا انتما ومن تبعكما الغالبون وهذا ايضا فيها وعد من الله جل وعلاه بأن, بأن من انشغل بالله جل وعلاه نصره الله على اعدائه وان الله جل وعلاه ينصر اولياءه على اعدائه ولا يجعل اعداءه فوق اوليائه إن الله يدفع ان الله لا يدافع ان الله يدافع عن المؤمنين قال الله تعالى فلما جاء موسى بآياتنا بينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قلنا فتفسير وصلنا إلى قوله جل فعلا قالت انشدوا اعضوا كاخيكون رجع سلطان فلا يصلون عليكم الله عز وجل كان حقا علي ان ينصر المؤمنين وكتب الله لاغلبنا انا ورسولي نعم وقد كان كما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ووعد ابنته عندما قال لها لا بأس على عليك لا أترك هذا الدين بيتمذر ولوابر إلا دخل وبأز عزيز أو بذل ذليب تعلمون ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من تعذيب أصحابه والتكالب عليه هو وأيضا ال ال اتفقت الكلمة على قتله ومع ذلك فإن الله طبعا قلبه أنه سينش هذا الدين ويؤثت له دولته وقد كان والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما حوصر وضرب الكودية قال الله أكبر زوية لها الأرض أو قال الله أكبر أحتيت الكنزين وفي الأول أخرى قال زوية لها الأرض مشارقة ومغربها وملك أمتي سيصل إلى ما زوية منها فقد قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا أنا ورسلي نعم قال الله تعالى فلما جاءه موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترة وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال فلما جاء موسى بآياتنا وهذه الآيات بينات واضحة جلية باهرة ليس فيها مدخل وإنها حجة دامغة على كل متكبر أو كل طالب من الحق كما امره الله جلالك العلاء ألقي عصاك فلما رأيها تهتزك أنها جان تحولت العصا حقيقة إلى حية وأيضا وضع يده فخرجت بيضاء من أي ما يشوفها من شيء قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات يعني الآيات واضحة ليس فيها مدخل لشك ولا لرين ولكن الذي كفر بالله جل فعلا وحجب الحق عن قلبه وعلى الران قلبه فكيف يكون له النجاة قال الله تعالى ومن يرد له أن يكون له اي يهديه ويشرح صدره الإسلام وما يريد ان يضله ويجع صدره ضيقا حرجا كانما اصعد في السماء وهذا قال الله تبارك عن نوح عندما قالهم وما ينفعكم نصحي ان ردت وانصر عليكم ان كان الله يريد ايغوكم هو ربكم نعم وايضا قال الله تعالى ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا ولكن الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى فبالتصدير في هذا الباب قالوا هذا السحر هم يعلمون أنها حقيقة ويعلمون علم اليقين أنها حقيقة لأسيما أنه قد تبجح فرعون عندما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا موسى الكلام على موسى في هذا الباب نعم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. شوفوا انظر هنا التقليد وذم التقليد كيف بلغ بهم إلى الهلكة وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وما كفروا إلا بابائهم الأولين لذلك ذنب الله هذا التقليد أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا ولا يعلمون شوف الراجل الذي هم, هم, هم فيه هم يعلمون أنهم يخالفون الحقائق قال موسى ربي أعلى قال وما سمعنا أنهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ظنوا أنه سحر مفترى وكما قلت هذا الافتراء منهم افتراءا لأنهم ما أرادوا الحق وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يحتجون بمسألة التخريض وقال موسى رب يعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون قال موسى رب الاعلم من من عنده الله اعلم حيث الله اعلم من الذي معه الحق ومن الذي معه الله اعلم بمن جاء بالهدى من عنده وهو يحيلهم بذلك إلى الله جل وعلا يحيلهم بذلك الى الايات البينات الواضحات للإيمان بربهم جل في علاه قال وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى هو طبعا قال ربي أعلم لانه بعثه الله جل في علاه فأراد أن يقول أنا رسول من ربي, ربي ورب أعلم من جاء بالهدى ولو كنت كذبا لأنزل بها أليم العقاب قال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده والهدى دلالة على أن التوراة فيها هدى كما قال فيها هدى ونور والإنجيل أيضا في هدى ونور قبل أن يحرف والقرآن كذلك وقال موسى رب اعلم بمن جاء بالهدى ومن عنده من عنده ومن تكون له عاقبه الدار لأن الذي جاء بالهدى والذي دعا الى التوحيد الذي هو قضيه الكون الكبرى يعلم الله جل في به وايضا ستكون عاقبه له تكون عاقبته له كما قال الله تعالى فاطبر إن العقبة للمتقين قال إنه لا يفلح الظالمون قال إنه لا يفلح الظالمون هذا ظلم منبين أنهم علموا أن هذه الايات من قبل الله جل فعلها وعلموا أنها حقائق فأفسدوا على أنفسهم وعلى الآخرين بأنهم قالوا هذا سحر المفترة وأيضا تمسكوا بالتخليج للآباء وردوا آيات الله جل, جل في علاه فبين الله جل في علاه أنهم لا يفلحون لأنهم ظلموا أنفسهم قبل أن ينظموا غيرهم فظلموا أنفسهم بأن حجبوا عن أنفسهم, أنفسهم الإيمان وعن القلب أن يستبصر الآيات الواضحات وحجبوا ذلك عن الناس فساءوا وأساءوا وضلوا وأضلوا ولذلك قال الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون وهنا عدم الفلاح مع ده معناها معناها اتساع دائره الوبال ال ال ال الوبال والبوار فعدم الفلاح معناها معناها الخلود في نار جهنم عدم الفلاح معناه قال انه لا يفلح الظالمون ان الله أن العظيم انا عفينا وقال فرعون يا ايها المال وما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحه لعلني اضطر الى اله موسى وإني لأظنه لا من الكاذبين قال ابن عوني يا أيها الملأو ما علمت لكم من إله غير أرأيت إلى تكبر أكثر من ذلك أرأيت إلى بجاحة بلدت إلى الوقاحة أكثر من ذلك يدعي الإلهية وهو أكثر ما يكون ويقول ويقول للملأ ما علمت لكم من إله غيره والملأ في متابعته ليس معذورا وقد أزال الله عنهم العز حين قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فأطاعوه كانوا قوما فاسقين فقال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطير فاجعلني صرحا لعل أضطر إلى إله موسى وإني الأظنون الكريشونظر يعني اعتقد بكلام موسى بأن الله في السماء حتى فرعون يعتقد بأن الله في السماء والأشعار لا يعتقدون ذلك فاعتقد بأن الله في السماء ويقول لها هامان ابن لي صرحا صرحا قصرا منيفا يعني مشيدا إلى المعالي فهم يعلمون بذلك قال فأوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى وإني لا لأظنه من الكاذبين شوف شكك في هذا الباب ولو كان صادقا حقا طالبا للحق لبلغهم وقد بلغوا الحق ولذلك لما شارف على الغرق طال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا ومن المسلمين وطبعا هنا تتجلى لنا تتجلى لنا يعني الصفات والسمات التي جعلها الله جلالها استدراجا له قلنا قبل ذلك أن النبي قال إذا أراد الله بأمير خيط جعل له بطانة خيط وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر همان هذا شيطان الرجيم وكان هو الوزير الأسبق لفرعون وهو الناصح الأمين إذا قال الأب أوقدي همان على الطين فجعله صرحة فيقال أنه بنى له صرحة عظيما من أجل أن أطلع إلى إلهي موسى عليه السلام سبحان ربي العظيم لا لأظنه من الكاذبين قد يستفد من ذلك مسألة ذكرها الله في كتابي ما هي؟ عندما قال فأوقد لي هامان على الطين فاجعل صلحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى وإني لأظنه من الكاذبين قد تتجل لنا مسألة ذكرها الله في كتابي في غير ما موضع ما هي؟ ومسألة على قضية مهمة. رؤية الله درجة يعني لا لا اجتهي العلو جيد السلام عليكم ريايكم نعم ممتاز في العمل هناك ربنا لو لم يكذبه فأنه رسول جيد فتدبروا أمركم تدبروا يا مسألة جيدة ما الذي يصوبون أو خطئون بها سأقول لنا والفضل تقرب أن الله في السماء وأنجحد بها جيد هذا كلام جيد ولذلك قال قال أموسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب سماوة أرض بصائر وإني لأظنكها فرعون مزورة طيب سمعون يعني طبعا النعيم بفكره المعلوم قال كل طغية يعني يجعل أشياعه يجعلون أو أشياعه يجعلونه يتألة هو أنت أخذت طرف الخيط المغالبة المغالبة ألم يذكر الله تعالى في دليل التمانع أما قال الله جل فعلان قل لو كان معه آلية كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلة المغالبة المغالبة استعي إلى المغالبة في هذا الباب فلو كانت حقا ماكي آلية فلابد فيها من المغالبة لابد فيها من المغالبة فقد ذلك هو الآن لأنه ادعى الإلهية ولما ادعى الإلهية استشرف لذلك قال فأوقد لي همان على الصين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى وإذن لأدودنا من الكاذبين واستكبر ويرك تورك جايي واستكبر هو جنوده في الارض بغير الحق وظنوا استغفر الله العظيم نعم نعم ماذا هو وهذا من البؤس ومن الاستدراك واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم لا يرجعون وكيف يظن بالرجوع وهو يظن في نفسه بإلهية والتكبر والكبر من أعظم أدواء القلوب وهي صفة تدل على هلاك صاحبها كل متكبر على الأرض لا بد من أن الله جل في علاه يجعله عبرة هل يعتبر قال أنه سلم في رجل يمشي متبختراً فقال الله جل وعلا فخصف الله به الأرض فهو في سبع يتجلجل فيها يتجلجل فيها يمشق الطووس فصار يتجلجل في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر هدائي والعظمة وإزاري من نزعني فيما عذبته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر واستكبر هو جنوده وجنوده, وجنوده استكبروا تبعا له في الأرض بغير الحق إلينا لا يرجعون في الحقيقة أنهم إلا, إلا الله يرجعون كما قال الله تعالى إذا عمل الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فعلي قال فأخذناه أجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وظلمهم الأكبر وظلمهم الأكبر هو التكبر على الله جل وعلا والدعاء الإلهية لذلك قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم لم يجعل لهم أعوذرهم بحال الأحوال معناه هو, الذي هو سيدهم الذي جرهم إلى ذلك لكن قد قال الله تعالى مبينا أنها يعني القلب يهوى في هذا الباب قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين <تصفيق> نعم قال فأخذناه في وفنوذناه في الهام فانظرك كان عقبة الظالمين واجعناهم أئمة يدعون على النار ويوم القيامة رائعون صورهم نعوذ بالله من الفصلان وقال الله جلال فعلها بعدما أخذه وجنوده وقال واجعناهم أئمة يدعون على النار فكل من حزح حذ فإنه معهم وإنه إليهم صائر قالوا وجعلناهم أئمة أن يدعون إلى النار نعم وكل من جعله الله جل في علاء إماما في شيء فإنه يحمل وزره ووزر من جاء بعده ولعناهم أئمة أن يدعون إلى النار وذلك لأنهم كما قلنا قد تكبروا وطغوا وبلغوا مبلغا في الكبر والطغيان والكفر بالرحمن سبحانه وجل في علاء. ويوم القيامة, لا ويوم القيامة لا ينصرون لا في الدنيا ينصرون ولا في الآخرة ينصرون وهذا من باب أولى فإن الله جعل لهم مرتعا في الدنيا وحسبهم على ذلك في الآخرة فحسابهم دخل لهم في الآخرة وما نصرهم الله في الدنيا وليس لهم نصير ولا شفيع ولا شهيد يوم القيامة الفاضل التقليد حسن التوكل على الله ربي أعلم ممن جاء إن الله يملي للظالم دا واخلو له أكفيه ما أهمه وأكفيه أعداءه ويوثل أمره ما قال الله تعالى الذين قال... الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا عليكم فخشوهم فزدهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وغائب عليكم بجلال الله ان يجعل بطاقات ائمه انزلوا على النار نعم فهذا قدرا وهذه من عدد من, من حكمة الله جل فعلها سبق براءة جنود بغير الحق. ممكن ممكن الحق طبعا هذا لا مفهوم لهم هذا وصف غالب والوصف الغالب لا مفهوم له منتاز وصلنا بالكلام على الإيمان في الوصف.